بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ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 فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْبَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةً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 فأما مَنْ أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤلاء قرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية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 ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين